مالك لك غرقان في عرقك ليه كده يا عناب أجيب لك شوية عصير أعواضين هاليني عصير قصب طب كفاية تدريب بقى النهاردة يا حسن وريح شوية انت عايزوا يكسب البطولة ده وهو قاعد مرتاح ده بيتضرب بقالوا 12 ساعة دلوقتي يبقوا 24 ايوة مش هنخسر حاجة بالعكس هنكسب وهنفوز كمان انت خلاص بقت خبير في كرة الريش أعواضين معلاش شأسنا بيه عوضين بقى مدير أعمالي خلاص ممكن اريح شويه مدير عملي نص ساعه وخمس دقايق مش اكتر ومهم كمان ترتاح وتاخد شاور وتغير هدومك ليه وهتجوز ولا ايه لا يا فالح هيقابل دكتور ايهاب عفيفي رئيس اتحاد كره الريشه في مصر اه يا حسن ها حسن رحت فين عاوز جد يا عمي سرحت في عم حامد وفي بنته سناء مش متخيل ان بقينا بعيد عن بعض كده انت بتحب سناء يا حسن لا لا لا مش النظري بس يعني متربيين مع بعض عيش وملح وفطير ومش كله ده مع بعض حلمنا مع بعض نزلنا مصر مع بعض صعب انساهم بالسهولة دي يا اسامه بيه كنت هنسى عودين ايه اخبار الشنطه خلصت ولا لسه نص مليون دولار المشكلة مش مشكلة فلوس المهم عندنا دلوقتي ان احنا نعرف مين العصابة دي وعاوزين ايه ومين بيشغلهم وده هنعرفه ازاي خلاص اهتميت بكره الريشة وسبت شغلك ومصالحك انا ورقه واتحرقت يعني ايه في مرشد ومين المرشد ده ومعاه مرشده مين هما نعرفهم عسلية والبت زوبة عسلية وزوبة؟ زي ما كون شمعت الأسماء دي أبلي كده عايز شوف التيشيرت دي عليك يا حاسم مش بحب لبس التيشيرتات دي يعني هتلعب الماتش بالجلبية ولا بقاميس وبانطلون آه مش تقولي كده من الأول مش محتاجة أقوالة واضح قوي انهم تشيرتات رياضية عايزة بقى اشوف ألوانهم عليك هيبقى شكلهم إيه وإن اللي مكتوب عليهم ده؟ شركات بابا السياحية سانندمون وفين اسم مصر يا هانم؟ انت دايما متسرع كده؟ فين اسم مصر؟ علامها؟ يا اخي اصبر شويه هنحط كل حاجة على مصر هيبقى هنا عكب فين وعالسدر هنا مكان القلب هنحط اسم مصر انجليش وعربي قصدك عربي وانجليشي الواد حومس تهفف نفوخه قال ايه عاوز يتجوزني خليكي معاها يا زوبه اخليني معاه ايه يا معلم عاوزنا اتجوزه يا معلم ليه شايفلك شوفه غيري عاوز تخلص مني ولا ايه يا زوبا يا زوبه بقولك خلينا وراه يعني خديه على قد عقله لحد ما نشوف اخره فين وجوزنا هيحصل هيحصل بس لما نقبض المكافاه يا زوبه ما تنسيش ان دي هتبقى مكافاه جنب قوي في اي مكان احنا عليه وإنتو بقى معلم وانتوب وانا بقى مش عايزه اشتغل الشغلنا دي يا عام ليه بس يا سانية ايه اللي حصل اللي حصل بقى انا مش عاوزة الحكاية دي تكبر عن كده وانت حصل لك ايه انا لدرعات انكسرت بسببك وما بقولش حاجة يبقى خلاص جبت اخرها يا ايه دي بقى جبت اخرها مش بتقول اتكسرت بسببي؟ ما يا سناء. امال تقصد ايه؟ الفلوس اللي هتيجي من الحمله الثانيه هتبقى قد اللي خدتيها من الحمله الاولانيه مرتين. وانا مش عاوزه فلوس. ما يا سناء. خلاص غير الموضوع. مش كنت لسه بتحب حسن؟ ومين قالك ان انا بحب حسن؟ ما يا سناء. هو كل حاجه ما يا سناء ما يا سناء امال تقصد ايه بالظبط مش عايز اقولك بجد انت بقيت ايه بالنسبه لي ايه انا كنت مرتبط بنوها وانا مالي وكنا في حكم المخطوبين اه وايه اللي حصل نوها دي دلوعه قوي ودلعه ده طماحه في كل حاجه بقت شايفه وحاسه انها با منها توصل اللي هي عاوزاه ولما توصل هي عاوزاه تملكه حتى لو كنا بني ادمين زي وزي حسن وايه اللي جاب سيره حسن دلوقتي ما يا ما يا اني لقيتك يا نوح خير يا ست منى عم خلاص راحت وراحت ايامه ما عادش يهمني روح حبيبتي شبيبي ومين سمعك يا حبيبتي ولما هو لا يهمك ولا يهمني لي ليه كده وهي كده ليه انا هجيب من الاخر انا عارفه انك ما بتحبيش عمرو وكل الحكايه انك كنت فاكره واد قطع السمكه ودل ومش مشيتي لوحدك على فكره كل البنات اللي عرفوه وكان كتير كتير وتعرفي ترجعي تاني انما الموضوع دلوقتي اختلف خالص اخت الف ما اختلفتش ما عادش يهمني لما تعرفي ان هو دلوقتي اللي بيحب وداير ورا حبيبه القلب الجديده زيد الله ومش عارف يطول منها حاجه وهي مين دي بقى ولا اقولك لك بصي بصي ما عادش يهمني عن اذن لا لازم تعرفي لان برستيجك يا حبيبتي هيتاثر قوي لما تعرفي وهي مين دي بقى فلاحه ما تسويش. شوفي بقى لما الناس يقولوا عمرو ساب نوها نهى بنت الحسب والنسب وراح لفلاحه شكلك هيبقى ايه باي باي يا روحي إيه؟ إيه؟ لا، كله إلا يا عام <متصفيق> أنت قاعد بالك كتير ولا إيه علي؟ ساعة يا علي؟ سعي معلم أنا مش نبيت عليك قبل كده بلاش تطب علي زي القضى المستعجل أنت ما بتفهمش هاد ولا ايه أخ، ما صبتك يا معلم نوح انك شغال مع شوية اغبيه شوية حمير تعرف هاد علي لا معلم انا لسه معرفش من عارف انك متعرفش وانت لو كنت تعرف كنت سألتك تعرف هاد انا لو شغال مع عيال نوبة ها زي كده معلم صح؟ زيك يا شيخة نايل بقولك نوبة ها كان زماني بقيت اكبر حرامي في البلد دي اوه <تصفيق> ايه خلاص ايه اللي حدفك عليها انه بادئ الشديد القوي يا معلم وايه هو بقى الشديد القوي ده اخويا الواد هيموت خلاص يا هي معلم واد مين يا ولد انت جاي هتبليني بمصيبه على الصبح واد مين اللي هيموت يا ولد حمص ايه حمص وايه اللي هيموت سعادته زوبه زوبه مين يا ولد بيحبها ولا عليها يا معلم ما ولا يتنايل انا مال انا ما هو محتاج ارشين يعني ليه القرشين اللي خدوهم راحوا فين مش عارف بقى يا معلم انا بصراحه الآن من البيت دي يا معلم قوي ايه اللي قالك بس ظهورها فجأه كده يا معلم في حياه حمص جنان حمص فيها يا معلم جاري حمص وراها يا معلم يعني ايه يعني كده ممكن يلخبطوا لنا الشغل ولا مارزك كلها والدنيا تسيح على بعضها ما نعرف ارض من ميه من جبل من اي حاجه هو الواد أهبل اهبل ولا بيستهبل عشان كده أنا جيت لك على طول يا معلم وانت ايه رايك وهو في بعد رايك يا معلمي بلاش الكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده خايفه هو معلم يكون حد رميها علينا هنا ايه بوليس يعني انت عارف بقى معلم البوليس وحاله بقول لك يا اد هتهولي من ربتو علي ما ينفذ حسين المعلمين من طرف ثالث ممكن اعرف الهاني رايحه فين مين حسن وهيكون مين غير حسن ايه اللي جايبك هنا وعاوز ايه انت اللي هنا بتعمل ايه <تصفيق> استني الأتوبيس النهري لا هنرك تاني جايه العمر يا نوها مش كده وانت مالك انت انسان غريب جدا كل ما اقول انك ها بقيت انسان كويس تقلب على الوش التاني انا بعمل كل واحد على قده وانت شايف اني ما غير الوش الجبس ده اقولك لك الصراحه اوقات كتيره قوي يا نوها ما تستهليش حتى ولا وش ولا وش انت قليله الذوق في يا... حاجه جديده بقى ما انت قلت لي قليله دي قبل كده ميت مره غيري جددي لوني ما تمشيش على تراك واحد كده مهم دينا في زيارتك المفاجاه دي جايه العمر ها وانت ماله؟ عيبك انك نسايه قوي يا هانم انا بمارس شغلي ولا نسيت اتفاقنا لعبه وخلصت ده بالنسبه لك انت انما بالنسبه لي انا شغلي بحق وحقيقي وكره الريشه يا دي كره الريشه لا لا لا لا لحد لا لا لا كره الريشه وتسمعيني مش عاوزه هتسمعي قلت لك مش عاوزه لازم تعرف ان كره الريشه علمتني اني اكون جد في اي ضربه كوره لان كل ضربه بتبقى محسوبه عليا ولو ضاعت واحده هتجر وراها 10 قولي بس علي خايف عليك هحمص وشايف ان البيت دي بصراحه بقى بتشتغلك يعني ايه بتشتغلني يعني بتلعب عليك دور وشكلها كده وراها مصيبه قولي انك لي بقى في اللوم وحاططني في دماغك علي ايه يا خاي تقولش السفيره عزيزه دي حيالله اسمها ذوبه عجباني عجباني خلاص روح اشبع بيها بس انا بقولك يعني الحوار اللي دار بيني وبين المعلم نوح عشان نبقى على نور بقولك ايه مش مهم قال لك ايه وقلت له ايه المهم الفلوس قال لك فيها ايه ما حاجه حاجة كل الحكاية انه عاوز يشوفك هيهبب بيا ايه انا عاوز يديني بقيت حقي عاوز حقي عاوز حقي اه ما انا قلت له كده يا حمص والخلاص قال لك ايه سالني هيعمل بيها ايه قلت له بصراحة هيتجاوز قال لي انه لازم يشوفك ويشوف العروسه لا! يشوفنا أنا ماشي يشوف العروسه ليه؟ هو اللي هيتجوز ولا أنا؟ أنا ببلغك باللي حصل يا سحمص. طب أنا بقى مش هعمل كده وهو مش هيعمل كده ومش هيديك فلوس <تصفيق> <تصفيق> انت ايه؟ اتجننتي يا بنت حامد ولا ايه؟ جرالك ايه يا سناء؟ لو انت السادق عقلت عقلت يا با. يعني ايه؟ تصومي تصومي وتفتري على بصلة تفطري على واحد زي عمرو وهو كان حد تاني تقدم لي وانا قلت لا حسن حسن مين حسن عناب الله اللي قرقرتيني وراكب بسببه من بلد لبلد ومن قطر لقطر ومن اسم الاسم ومن بيت لبيت حسن يا سناء اه يا يابا فاكراه بس تقدر تقول لي هو فين دلوقتي فين فين يعني